العمار هليل الواسطي ثورة العشاق طلعت ربنا هو يعينها ثورة العشاق طلعت ربنا هو يعينها اعلنت ساعة صفر اربع عين حسينها اربع عين يا نبل اكبر تواصل الغرام وبينها تزعل المظلوم راحت حتى توفى بدينها حتى توفى لا عين موالين رايه تساعد رايه يقول منغه ما يتعجب غيرت كل العقول ومنغه ما يتعجب حافط كل الاعاد وهي بد ما تتعب هي بنت الوطن كنصوره الدين بمشيحه ونثره للمذهب نثره للمذهب رحت تلقى العقيله تصيحها يا زينف تصيحها يا haya wasik naw fik ya ma'an w inta ghaya يتعجب غيرت كل العقول ومنه ما يتعجب تعبت كل الاعاد هي بد ما تتعب تنصر الدين بمشيعه ونصره للمدعب نصره <تصفيق> روح تيجي لق العقيله تصيحها يا زينك تصيح حياتي سيت نوافيك يا معان ورت الغايه بالعيون اموره كريمه وخير ربك كله عاد الاحشاني شالات بي شفاء العله بشفاء العله عاد الاحشاني شالات بي شفاء العله بشفاء العله العل العل العل العل العل من مضيف الحسن هذا والكرم يندله والكرم عادت كل المشاعر للكريم تقول له للكريم حب <تصفيق> وحبيك يخليك تكرم الضيف بهايه بالعيون من المواكب المحبه تبارك تطلبي من حسين بلكت بالاجر تشارك كل يا روح الزكيه احسبنا من زوارك جبنا من زوار جبنا من زوار كنا عد عينا يا عمر من يجي خطارك من يجي الغلوب يا محبوب جوارك لوفا يا فلعون على الراس يا اهل المشايخ هلا هلا هلا على الراس يا اهل المشايخ وين هم النشامى على الراس يا اهل المشايخ اي ونعم من المواكب في المحبه تبارك بلمحبته تبارك اطلب من حسين بالكتب الاجر تشارك بالاجر تشارك قل له يا روح الزكي يحسبنا من زوارك جبنا من زوار كنا عد عينه يا امر من يجي خطارك دل قلوب يا محبوب شوفارك الوفايه العيون عين حسين وحف كرشتات الأمة كل الأطياف على دربة بالعزم والهمة كل الأعمار ونداحة يقول يا أبو الهمة يقول يا أبو الهمة إحنا طفل وإحناك شايف والشباب تخدمه إحنا <تصفيق> طفل وإحناك شايف والشباب تخدمه دام هل اعوام وحسين دق الثايه العيون 40 حشين وحد كل شتات الامه اللي لا طياف على ضرب بالعزم والهمه اللي لاعمار وندى قول يا بل يمه قول يا بل ناطفل واحنا شايب والشباب تخدمه والشباب اه دام هالعوام وحش ين دق الثايه بالعيون على الراس يا اهل النشامى العيون على الراس يا اهل النشامى العيون على الراس يا اهل النشامى اي والله رفعت راس بيكم والنعم من عدكم والنعم صفات راس بيكم والنعم من عدكم هاي يفرخكم الهاخد والسبط يجمعكم والسبط سبطكم <تصفيق> حاضر المهدي وباصر هالمشو يسمعكم هالمشو يسمع <تصفيق> <تصفيق> يا هلا وقواكم والله والقلب يوسعكم والقلب يوسعكم <تصفيق> <تصفيق> يا مين محبين طول الدرب ويايه اتراش بيكم والنعم من عدكم <تصفيق> والنعم من عدكم هايفرقكم الحاقد والسبط يجمعكم والسبط يجمع حاضر <تصفيق> المهدي يبعثر <بأصر> المش ويسمعكم المش <تصفيق> ويسمعك <تصفيق> يا هلا وغواكم الله والقلب يوسعك يا امين محبين طول الدرب ويايا بالعيون على الراس يا على بال مشاي على الراس يا على بال امين على الراس يا على بال مشاي قوم على الراس يا على بال مشاي اي كربله بكم اخضله المعموره ظلت المعموره ظلت المعموره زين ما ينسى تعبكم عندك كل الصوره عندك كل الصوره <تصفيق> كل جدم تسعى بطريقه عالتعب مشكوره عالتعب مشكوره <تصفيق> هاي خطوات الجنان وبالسند مذكوره اي شي صار ولا احرار من اسمك مسمايا في العيون تباين الوفاية تباين ال... تباين تباين ما هيقول ياااااااااااااااااااااااااااااااااsoldف أبو فاضل ما هيقول أبو فاضل من يشاهد الراية شنوا يقول أبو فاضل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 دي القلق بالعدوان مسيرتنا اذا تبدي جحافل تمل وجه القاع بهالمنتظر يحدي جحافل سيد عبد الخالق المحنه جحافل جحافل تمل وجه القاع بهالمنتظر يحدي وبعين البصير نشوف وياه انا مش المعد اسمع ها سنشيلك دم اسمع ها سنشيلك اسمع ها انا اجمعها انا اجمعها انا اجمعها انا اجمعها ايه بتدي ايه بتدي القلق بالعدوان مسيرتنا اذا تبدي مش بيهم ايه شيرتنا اذا تبدي جحافل تملي وجه القاع بهالمنتظر يحدي جحافل جحافل تملي وجه القاع بهالمنتظر يحدي وبعين البصيره نشوف وين انا مشى وين انا مشى وين انا مشى nisma hasan shinidam